سعينا نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعات من حزنها كل الكلام سيبرق وترك مواساة الأخلاء بالذي تنال يدي ظلم لهم وعقوق وإني لأستحيي من الله أن أرى بحال اتساع والصديق مضيق إنه الإيثار درة من درر الإسلام وصف ربنا جل جلاله مجتمع المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال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 كلا متماسكا متكاتفا فهيا بنا ترر بدت بتوهج من حسنها كل الكلام سيبرق بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاه والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إخوة المشاهدين أينما كنتم أسعد الله أوقاثكم بالخير واليمن والبركات والطاعات وإلى لقاء جديد ومع درة جديدة من درر الشريعة الإسلامية نحاور فيها كالمعتاد فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلس حياكم الله سلام عليكم الله بكم ونفع بكم أستاذنا الفاضل درتنا اليوم هي الإيثار والإيثار خلق إسلامي رفيع وفيه قوله تعالى في وصف المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وللإيثار مستويان كما يقول ابن قيم رحمه الله تعالى النوع الأول من الإيثار المستوى الأول قال أن تؤثر رضا الله على حظوظ نفسك كيف يؤثر المؤمن رضا الله عز وجل على حظوظ نفسه ومصلحته المتوهمة بسم الله الرحمن الرحيم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 والنوم عميق ويؤذن المؤذن لصلاة الفجر فإذا آثر راحته وبقاءه في التراش الوثير على طاعة الله في صلاة الفجر فقد آثر مصلحته وراحته على طاعة الله هذا الإثار بالمفهوم العكسي أما لو ألقى الغطاء عنه ووقف. وتوضأ وصلى الآن بنام بعد الصلاة براحة نفسية عجيبة فالإنسان حينما يؤثر حضوظ نفسه على طاعة الله يبتعل عن الله أما حينما يؤثر طاعة الله على حضوظ نفسه يتقرب إلى الله والمؤمنون من صفاتهم التي ذكرها القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة طبعا الإثار مستويات كثيرة بين الأمر الإلهي وبين حظ نفسك أن تؤثر أمر الله على حظ نفسك وأنا أقول ما من إنسان على وجه الأرض يؤثر طاعة الله على حظ نفسه إلا ارتقى وتألق وسعد في الدنيا والآخرة ولعل الآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم يعني تخدموا موضوع الإيساف تخدمه الإيساف في الصميم نعم قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني الطريق طويل معناك مادام الإنسان يؤثر حظ نفسه أو يؤثر شهوته أو يؤثر مصلحته على النص القرآني فهو في حجاب عن الله والطريق إلى الله طويل وقد لا يصل ولعل سمرت حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه يعني الحقيقة أنه كما تفضلت كلمة حلاوة الإيمان كلمة من كلام النبي الكريم فالإيمان له, له حقائق وله حلاوة يعني حقائق الإيمان كأن تقتني مصور لأحدى السيارة نعم طبعاً التصوير رائع جداً ألوان السيارة الفرش الداخلي الإطلالة من السيارة الطرقات في الجبال وهي تسير هذا كتلوك صورة, صورة نعم أما أن تمتلك السيارة وأن تركبها هذه حلاوة الإيمان في معلومات وفي حلاوة فثلاث من كنا فيه وجذ بهن حلاوة الإيمان أنا حينما أبقى بالمعلومات والخارطة والأبعاد والمسافات والمقاييس والصور هذه حقائق, حقائق أما حينما أسكن هذا القصر قد أقدم لك خارطة عن قصر البهو ثمانية بستة الحدائق الأطلالة البحيرات الورود الزهور غرف الاستقبال غرف النوم غرف المعيشة هذه كلها صور صور عن قصر فرق كبير وكبير وكبير بين أن أمتلك هذه الصور وبين أن أمتلك هذا القصر وأن أسكن فيه أنا أرى أن الصحابة ذاقوا حلاوة الإيمان فكانوا رهباناً في الليل فرساناً في النهار ذاقوا حلاوة الإيمان وصلت فتوحاتهم إلى مشارف الصين شرقا وإلى مشارف باريس غربا ذاقوا حلاوة الإيمان فكانوا أبطالا وكانوا بين الأبطال مثلا فحقيقة الإيمان شيء دقيق جدا أما إذا اكتفينا بمظاهر الإيمان اكتفينا بأشياء لا تقدم ولا تؤخر اكتفينا أن ننتمي إلى الدين انتماء شكلي أن نعجب بالدين إعجاب سلبي ألا نجاهد أنفسنا وأهواءنا ألا نقيم الإسلام في نفوسنا أولاً وفي بيوتنا ثانياً وفي أعمارنا ثالثاً هذه العلاقة الشكلية مع الإسلام ليس لها سمار يانعة لذلك تمل أحياناً ما الذي يجعلك تتألق فأنا أقول مثلاً من هو الشاب؟ الشاب أي إنسان كانت أهدافه أكبر منه هدفه الله عز وجل فهو في شباب دائم ولو كان في التاسعة والتسعين لا لأن بأن هدفه أكبر منه وأي إنسان ولو كان في الأربعين هدفه المال فقط وحصل المال ورث عن والده مال كثير فلما حصل المال بعد موت والده هو انتهت سعادته كأنه شيخ بالمعنى السلبي فبين أن تكون هدفك أكبر منك فأنت في شباب دائم وأنا أقول لكم المؤمن لا يشيخ شاب دائما أذكر مرة طرقت بابا صديقي في العيد فتح لي والده قال لي والله يا أبني محمد مموزود بيتوعى أنه عندك ربع ساعة نستقبلها قلت والله فوق قال لي أنا عمري 98 سنة ما شاء الله. عملت في اليومين تحليلات كاملة كل طبيعي ما شاء الله. قال لي والله الحرام لا أعرفه لا حرام المال ولا حرام النساء انا ربطت بين هذه الصحة المتألقة في الثامن والتسعين وفي هذا العمر المديد لذلك عالم آخر لما سئل عن هذه الصحة التي حباه الله بها وكان في الثامن والتسعين وكان منتصب القامة حد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه يقال له يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً ما شاء الله. بارك الله بكم أستاذنا الكريم آه. وشكرا لكم الآن أريد أن انتقل إلى المحور الثاني ولكن الوقت يعني قصير فأريد أن أتمم ما بدأنا به ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الثمن الأول لأنه يتعلق بالإيثار الأول أن يكون الله أي في قرآنه نعم. ورسوله أي في سنته نعم. أحب إليه مما سواهما نعم. متى عند التعارض حينما تتعارض مصلحة الإنسان المتوهمة والمادية نعم. مع نص شرعي ويؤثر النص الشرعي وطاعة الله ورضوانه دفع ثمن حلاوة الإيمان ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فأنا حينما أؤثر تطبيق النص الشرعي أؤثر إرضاء الله عز وجل أؤثر طريق الجنة على حظ نفسي من أي شيء فأنا دفعت ثمن حلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان لا يعرفها إلا من ذاقها تجعل الإنسان بطلا تجعله متوازنا تجعله راضيا تجعله متألقا تجعله ذا شخصية قوية تجعله أكبر من همومه كلها الإنسان أكبر من أكبر مشكلة إذا عرف الله وإلا فهو أصغر من أصغر مشكلة إما أن يكون أكبر من أكبر مشكلة أو أن يكون أصهر من أصهر مشكلة فلذلك الإنسان إذا آثر طاعة الله على حظ نفسه كسب الدنيا والآخرة من أرضى الناس بسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس إذن هذا سيد المصهوم الأول للإيثار وهو أن تؤثرك رضى الله عز وجل على حظوظ نفسك, نفسك. نعم. نعم لو انتقلنا إلى القسم الثاني من الإيثار لكن دع الله من آثر طاعة الله على حظ نفسه ربح الدنيا والآخرة معا نعم. ومن آثر مصلحته وحظه من الدنيا على طاعة الله خسر الدنيا والآخرة معا نعم إن شاء الله أستاذنا الكريم القسم الثاني من الإيثار أن أؤثر أخي في أمور الدنيا قبل أن نتحدث في أمور الدنيا هل هناك إيثار في الطاعات في القربات أن أؤثر أخي بقربة إلى الله عز وجل أبداً مستحيل لا. يعني أنا لا أقدم خدماته لواردتي لا. أؤثر أخي بهذه الخدمات هي مستحيلة لا إيثار في الدين لا إيثار في أوامر الله لا إيثار في طاعة الله لا إيثار في طريق الجنة لا يمكن لا. ليس هذا إيثاراً هذا تنصلا يعد تنصلا وانسحابا من أوامر الدين وقد يعني بعض الناس نسأل الله العافية يبذلون, يبذلون الدين من أجل الدنيا الآن دخلنا في مصطلحين نعم مصطلح المدارة نعم ومصطلح المداهنة أنا حينما أبذل الدنيا من أجل الدين فأنا أداري وبعثت بمدارات الناس وردت في الأثر النبوي وبعثت بمدارات الناس أما حينما أضحي بحظي من الدين من أجل الدنيا حينما أبذل الدين من أجل الدنيا هذه مداهنة وقال تعالى ودوا لو تبهنوا فيبهنون فالمداهنة رذيلة وال والثانية المدارة المدارة فضيلة, فضيلة فرق كبير بين المدارة وبين المداهنة المدارة بذلوا الدنيا من أجل الدين لا. أما المداهنة بذلوا الدين من أجل الدنيا, من أجل الدنيا. يعني فحينما يفتي الإنسان بفتوى ليس قانعا بها أصلا هو وليست في مرضات الله أبدا لكن تقربا من قوي هذه مداهنة وَدُّوا لو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا نعم بارك الله بكم سعادة الله في محورنا الأخير أنتقل إلى مفهوم الإثار الشائع وهو يعني أصل من أصول الإثار وهو أن أؤثر أخي في شيء من أمور الدنيا قال تعالى وَيُؤثرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يصف مجتمع المؤمنين يوم يعني آثر الأنصار المهاجرين بما يملكون ويقول له هذا بيتي وهذا مالي وهذا وهذا إلى آخره فأريد أن أتحدث عن هذا المصهوم مصهوم الإيساة إلا بين هذا الذي تغلته بارك الله نعم. بك في إلو تتم الصحابي آثروا المهاجرين في كل شيء نعم. ولكن الآخرين تعففوا تعففاً مذهلاً نعم. هذا نصف مالي ونصف بيتي ونصف حانوتي نعم. قال له بارك الله بمالك ولكن دلني على السوق فنحن إذا ذكرنا إثار الصحابة للمهاجرين قد نغفل عن موقف المهاجر المتعفف لدرجة لا تصدق بارك الله لك بمالك ولكن دلني على السوق فهذه الحياة جنة إنسان يؤثر والثاني يتعفف حياة جنة هذه وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وفي متعلقات هذا اللقاء الطيب وان تؤثر اخاك على ما يحب فهذه جنبه نعم ان تؤثر اخاك على ما تحب نعم نعم على انفسهم نعم. ولو كان بهم خصاصه سيدي ومن ثمار الايثار اليانعه هي تالف المجتمع الالفه وتماسكه والموده والصف الواحد الذي لا يخرق نعم. والتعاون والتناصر والتناصح سيد الفاضل الإثار قيمة يعني عظمة ونحن جميعا بحاجة إليها في, في مجتمعاتنا بدءا بالبيت بعض الناس أو بعض الآباء أو بعض المربين يظن أن من هيبته أو من مكانته ألا يتواضع أو يؤثر غيره بحظوظه ماذا نقول لهؤلاء والله نقول لهم أنت ما تؤثر الآخر وقد يكون قريبا تؤثره على حظ نفسك ترتقي عند الله وعند أخيك هذا المجتمع المؤمن مجتمع متماسك أحد أسباب التماسك الإيثار أنا لا يمكن أن أخذ الشيء الذي يعجبني لي أدعى لأخي الدرجة الثانية أن أفعله العكس دائما لكن أيضا الذي يحصل أن الآخر يؤثرك أيضا أنت حينما تؤثره ويؤثرك في موضوع تاني صور مجتمع يؤثر بعضك وبعضك مجتمع متماسك لا يخرق ولا بشكل مجتمع محب وجبت محبتي للمتحبين فيها والمتباذلين فيها والمتجارسين فيها والمتزاورين فيها والمتحبون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة نعم. بارك الله بكم أستاذنا الكريم إذن أنا أؤثر أخي وهو يؤثرني أنا نعم. أؤثره وهو يتعفف نعم. كما كان وضع المهاجرين والأنصار يقول ولكن نعم. دلني على السوق. على السوق وهذا من خلق الإسلامي الرفيع أستاذنا الكريم هنا أذكر قصة يعني رواها حذيفة العدوي والقصة مشهورة يقول انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم ليه يجد الأول وهو يعني يريد شربة ماء والجريح في أشد حالات حاجته نعم. للماء فيسمع صوت الآخر فيقول إسقي أخي ثم الآخر ثم يعود إليهم مقدمات ماتوا جميعاً ما هذه الحالة التي كانوا عليها وهم في آخر لحظة من لحظات حياتهم يؤثرون على أنفسهم؟ والله هذه الحالة أنا أعدها وسام شرف حق هذه الأمة الإنسان وهو جريح وعلى مشارف الموت وفي أمس الحاجة إلى شربة ماء وهو في هذه الحال الصعب جدا يؤثر أخاه والأخ يؤثر أخاه والأخ يؤثر أخاه وماتوا جميعا على أجمل طاعة لله نعم أذكر مقابلة باخرة غرقت وركب بعض الناجين في, في قارد كلما غفل أحدهم ألقوه في البحر حتى من أجل شربة ماء هذه أسرة يا الله بين مجتمع المؤمنين نعم. مجتمع المتفلتين مسافة كبيرة جدا بارك الله بكم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك سلام. الذي يبعو اليتيم بارك الله بكم ونفعنا بما سمعنا إن واجعلنا إن شاء الله من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم. وأنتم إخوة المشاهدين لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الإيماني إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم راجيني الله تعالى أن نلقاكم في حلقة جديدة من درر الشريعة وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يغدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدره الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهجنا في مععٍَ منِ حصه كل الكلَ م <تصفيق>